أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ ناذى ربه أن أني مسني أضر أني مسني أضر استجبنا له فاستجبنا له فكشفنا But um. وَأَذَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّهُمْ ذهب مغضبا فظن أن لن قدر عليه فظن أن Fنادى في الظلمات ألا, إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ka zalika رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين فاستجاب فنفقنا فيها من روحنا فنفقنا فيها من روحنا أمتكم أمة واحدة أمتكم واحدة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أهلك ما أنهم لا يرجعون حتى إذا يأجوج ومأت وجودهم من كل حدا ياسلون وقثرى بل وعد فَإِذَا هِيَ شَخَصَتْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَخَصَتْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يا ويلنا قد كنا في غفلة من, هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا نَنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ, حصبوا جهنم لاُكَمَنَاوَ اِيَّ رِثْمَ مَا وَرَثُوها الله وكل الذين سبقت لهم من الحسن إن الذين سبقت لهم ولا <تصفيق> فزاعوا الأكبر لا يخزونهم الفزاع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم Well then, no, then. كما بدأنا أول خلق نعيده وعذا علينا إنا كنا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يارثها أن الأرض يارثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين إن في هذا لقوم Ah إليها أنما إلهكم إله واحد فهل اِتَّوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ Like, Eww.